براءة في شرح الوصول العلمي عن الوصول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ورحمه الله تعالى ورحمه الله ووصلنا الى كم ومات طرف تواجبا فقد قدم بنذير أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر في صلاةه إذا لا يقوم بشيئة فلوازل وإذنما أمره بشيئة صلاة الفارض رحمة الله سبحانه واسم المشروع الوازل إما أن يكون غير وقت غير وقتل ولا مقيد بسبب فلاذا إذا ترك بجاني لن تكون حاجماً فإنسانه يفعله في العمر في الحاضر وفتح عدمه هذه القواعد مهمة القواني لن تذهب لأبناء متى ترك الواجب وكان هذا الواجب غير مؤقت ولا مقيداً بسبب فهذا إذا تركه جاهلا ثم علمه فإنه يفعله لان الواجب هنا لا يسقط ولا تبع الظنة إلا بفعله هذا إذا كان الواجب غير مؤقت ولا مقيد بفعله أما إذا كان الواجب موقفا أو مقيدا وفات هذا الوقت وكان الإنسان جاهلا بوجوبه فإنه لا يؤمر بأدائه لانه كان جاهلا به كالمسير في طلب <تصفيق> ويعلم ان الحج واجب على الفور يقول له متى علمت فبدت وليس عليك شيء لان هذا المال لم يخفف ولم يقيد بثمن نعم الحج واجب على الفور على الصحيح لكن هذا الرجل عنده مال ولا يعلم ان الحج واجب على الفور فطرت الحج ثمن سنتين ثلاثه عشر سنوات بعد ذلك علم ان الحج واجب على الفور فقال ساحجها للسنه يبقى نقول الحج، لان لأن الحج غير مؤقت حتى لو قلنا بأنه واجب على الفور فليس معنا إذا مرت هذه السنة أنه لا تصلش منه بعد ذلك وغير مطالب بها لا لكنه يأتن إذا علم أنه وترجح عنده أنه واجب على الفور فإنه يكون آثما لكن عليه أن يأتي به ده واجب غير مواقق بوقت معادي وإذا كان هو فيه مواققا وهذا الوقت وهو لا يعلمه ويقول عنه ولا يقول نقول هذا لا يقول من حالين إذا هم أن يقول مقطع بكي يقول عنده في هذا الوجود ولكن يقول في السؤال هذا لا شك كثير أنه من المفضل لأسابه ولو تركه جاهلا لانه مقصر مقرر وكل انسان يقول ان هذا الرجل مقصر فلماذا, فلماذا لما قيل له هذا واجب يدد رغبه في الرمل ويذكر هذا حال كثير من الناس يكون عنده شبهه في الامر خاسئ يضع خلوسه في البنك ويسمعني كذا يقول اسكت بس دعم ولا يسأل ولا يكلف نفسه أو مثلا تعامل معاملة محرمه أو معاملة فيها شبهه ورد مثلا أو سمع ان بعض العلم يقول بتحريم هذا لا يسأل أهل العلم حتى لا يخبر بالجواب هذا ليس شأن المسلم شأن المسلم إذا واجد اشتباها في أمر واحد أقل عن الأمر اثنين يسأل مش ينتظر ما يسأل يتوقف حتى يخل هذا من علا سرعة انتفال كنت تتعامل معاملة معايزة فبلغت كأن فيها شبهة تتوقف ثم تسك نسوه يا الله ما شوك بكرة بعده السنة جاية إذا أبدت الشيخ والله أنا تسلط عليه مرة ولا مرتين دايما جواله مغلق لكن لو ذاتك ما الصحة في هذا العمل بتجيب سيارة وتروح مخصوص وتضرب الأرض شرحا وغربا حتى تربح مالا لا الواجب عليك أن تتوقف حتى تسأل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفعلها ولا أمر بتركها أمر بك وجعلها حما فهذا والانتصار نعم فوصيل للإنسان إن فيها مرضا اشتغلها واستغلت عن ديني المرضا ثم سكت وستغل في المرض فإن ناتى نمونه إذا هذا وجل الذي قيل له إن دار ويجب التتالى ويجب التتالى الآن اذكر أنت مقصر, مقصر فيدر عليك أنصفه وذلك لتخصيره فهو غير معبور الحال الثانية الله يطرا على بالي وجوب هذا الشيء من الافضل ولا يدور في خياله وليس عنده من يبين له الوجوب فهذا حضور ولا يلزمه القضاء فضاء ما فاته ما فات لأنه جارف لن يتعمد الا ولم يفرط السؤال فلا يلزمه القضاء ودليل هذا الحديث ان يصيب فان الرجل ذو صلى وصلى في المسجد صلاه الله وسلامه فيها ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع وصلى فانك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم قال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ارجع وصلى فانك لم تصل ثلاث مقرات فقال الرجل والذي بعثك بحق لا لو افترغ لولا هذا فعلمني سبحان الله العظيم فهذا افترغ حديث ينبغي ان نختاره نحن فنار رجل لا يدري كيف يفضي ربه كيف اقسم بالذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم الحق وان اقسم بذلك اشاره الى انه سيلتزم ما يقوله النبي لانه مذعره بالحق لانه يقول لذا علي ان اطيع ما توزنني اليه لانك مبعوث بالحرب قلت كيف اطار هذا القتل مع انه لا يحسن ان يصلب وهذا يقال بمثلنا فانه يذهب الى الاسم الكريم وهو الله ويقول والله توسعه و هلك لكن هذا الرجل قال الذي بعثك بالحرب توسعه و هلك عن ظلمك أعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولكنه الرسول صلى الله عليه وسلم لن يخبره إلا تبق لأنه جاهل ويعلم أنه لم يقصر فذل على أن الجاهل لا يؤمر بالقضاء مثال طالما أن الوقت فات طالما أن وقت العبادة فات لكن النبي قال ارجع وصلك نجرة متصل اللي هو وقت الحاضرة يبقى وقت الحاضرة أمره أن يصلي وأن يعيد الصلاة لأن الصلاة فيها ترك لما يجب عليه وترك الواجب لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل إنما لا يسقط بالمسيان وجاء العفر المحظور لو أن مثلا إنسانا صلى على توبيه بعد بعدما طرغ من الصلاة جاء يسلم على واحد فأصر الواحد وهذا النجسد يثوبه قال أنت ثوبت نجاسا قال طيب عملي أصلاب ثاني يقول لا خلاص لا تصلاب لا تعتصلاب صحيحة لأنه كان يلدمك لاجتناق اجتناب النجاسة ولكن يسقط هذا إذا كنت معضورا بجاهل أو نسيان كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه أدم وجاء جبريل فاخبره فخلع عليه واستمر في صلاةه ولم يبقى في الصلاة من جديد لكن أمر صاحب اللمعة أن يعيد الصلاة في الوقت الآن أن يعيد الوضوء والصلاة وعرض الذي صلى الآن طبعا هذه الصلاة التي ابطلها النبي هي صلاة رجل منذ أن ما صلى ما قال له النبي صلى الله ارجع فصلي فإنك لم تصلي منذ أسلم ألف عليك مثلا ألف صلاة الفطلة يبقى هذه الصلوات كلها لم يقل النبي ليه لأن الرجل كان جاهلا بالوجوب معنى ذلك إنه لو كان عالما بالوجوب لكن ما هذا يلتب تب لو الرجل هذا بلغ وأن هذا واجب ولكن قصر والله انا والله سمعت الشيخ طالما بيقول بس أنا ما خدتش وديه ما خدش وجبت هذا يومه قضاء الصلوات الماضيه اللي تلزمه تلزمه ولم يؤدي الواجب لان الواجب لا بد من بيه نعم <متصفيق> بعد ما نزلت لكن ما عرفوش فصلوا الى غير القبله جزء من الثلاثل لكن غير عالم ف... لكنهم غير عالمين وغير العالم لا يلزم نعم ولكن لو قال خير من صاحب من النبي صلى الله عليه وسلم حين نبيه فربما يكون فربما يكون يعلم فيه نقول نعم إن صح هذا وأن رسول الله عليه وسلم لن يعلم فقد علم علم به الله عز وجل ولكن شيء يقع في عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ان كان عباده وهو مشروع وان كان عاده فهو مبالغ فذلك لاننا لو قرات ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم فان الله قد علم الله عز وجل عن شيء يخالف شرط عنه الا بينه الدليل قوله تعالى يتقصون من الناس ولا يتقصون إلى الله وهو معروف يميزون ما لا يغفر من القرض النساء فهم يتقصون على حال الناس لكن لم يبيضوا لكن لم يبيضوا ما لا يغفر فهم يتقصون لما فيتوا لكن لما فيتوا ما لا يغفر لينا الله عز وجل إذا كل من سمع شيئا لا يعلم به من بين الله ما وهو لا يظلم شيئا وهو عруб لا أنقص أن مبين الله من واجب. ثالث. من حكم المقام دارا أو وجه دارا ومن دار الصلاة لا تجلس حتى يبلغ رمق عشبة دارا ولا نزيم من قراري ولا نزيم. القتوى الآن للجلماء إنه مجددا ولهذا عن يعني بلغت او رجل بلغ يعني قبل الخمسة عشر سنة قبل الخمسة عشر سنة فهو ظن البلوغ انه بخمسة عشر سنة فبقل حابط البنت مثلا عندها 13 سنة فبقل فيها 15 أو امن الولد مثلا عندي 13 عشر فبقي له 15 هل يوم ابو الخطا نعم انه لا ينفع هيك الصبر الا عند خلص عمره و فالفتوى فهي فكر حتى مني انها تهزم ومع ذلك دائما في نفسي هذه الفتوى شيء ذلك <تصفيق> معين الشيخ لو لو أنزل هذا على قاعدته فيه والسرقة في التفريق بين التفريق وعدله لكان الجواب واضح فهذه البنت تكون في بلاد المسلمين وتعيش مع المسلمين وتعيش في بلد العلماء أبوها بعد حياتها يسكت السنتين أو يتسكت السنتين فهذا لا شك تفريق هذا لشك لا لأتيامة المملكة المملكة منذ العمة أظهرهم وهم يعلمون أن علامات البلوغ واحد اثنين ثلاثة ثم تختلف المرأة عن الرجل في كذا هذا واضح للجميع هذا لشك فيه تقصير ليعيش بلاد المسلمين هذا فيه تقصير نعم لكن ممكن هذا يصبح في البادية اللي ما عندهم طلاب علم ولا عندهم مجالس في البادية أعراض ما عندها إلا الغنم والخيمة تنام في الخيمة وتستيقظ على صحراء واسعه تاخذ غنمها ترعاها أخوانا اليوم ثم تعود على الخيم هذا الذي عندها قد يكونها ما يكون فهذا هذا جملة هذا هو هذا من ما يكون وهدف ما يكون وصعب ما يكون عند صعب وضيع. هذا أن الواجب وسيأتي, وسيأتي أيضا. وسيأتي أيضا أن الواجب لو صار تجاهلا وسيهله بل عن ذلك الدين والبلد يظلم رمضان المبدع فيفعل البدل أترسل الله ذاتك الحج ما زمت إذا كانت المنصفة فيها علماء ولم يسأل فهل هو مصفص فيه خلامنا قبل قليل عن الذي لم يطرح على باره ان هذا واجد يعني إذا كان هذا الإنسان ضرع على باره أو عن شيء دواجد وضع منه ومتركه فهذا مصفص ما شك فيه لكن انسان لا ما على لكن, لكن, لكن انسان لا على بال اغراض لم يسأل فلا يكون مظلمه ولكن رجل انزال يعيش على ان هذا ظلم وهذا ليس من ويقول ولا قول فاقول في فيقولون ان هذا الشيء واجب وأن هذا الشيء حرام مني ويقوم بعد شيء واضح لا يأخذ الى التسأل عني هذا ايضا وقد اضرر بعض الناس اما المصر جينا اذا اكتف الشمس لا في ولا ولا هذا عين صحيح لم يعرف الناس ان الكسوف صراح الا قريب ولا يرون أن الكتب شر قرآء وعم ذلك عمد الناس منهم يعني شكل فرضنا أن, أن طلاب العلم هو منذ في ما كان يحصل هذا ما كان فيه طلاب ما كان فيه طلاع علم ينشرون هذه ولا سمعنا أصلاً إنما كان النبي يسيطر على مساجد المسلمين وناس مرخصة أهم شيء المحصور قراء يجمع بس وفي الأعياد يجمعوا الأموال لكن ما عندهم أي أحكام وكنا نتعبد الله بهذا يعني إحنا حينما كان إنسان يدور في الشوارع ما كان يظن مبتدع ولا نعاقل ولن يفعل ولا شيء محرما ولما كان إنسان يتعبد الله بنات الحور، متى الأمر ندور في الشوارع يا بنات الحور، الأمر ينور ولا مش عارف ايه نعم وليه شوف العلم اساس كل خير أساس كل خير العلم كل من من فترك الواجب المثمور به جنا لا ياثم من البستان قطعا لكنني اصفوك عنه الواجب ان لا يصفو هذا هو محمل البستان فترك الواجب المثمور به جنا لسبيلهم لان القران معبوره بالجهل لكن تنكيل الفضاء هذا هو محمل البستان اذا كان بالحادث الظالم ارحم لا بد في, في الامور مثال ذلك لو أجل الجسان لحم ما يظنه لحم إبن وطلّه ثم تغيّن بعد ذلك أنه لحم إبن ألا يعيد الطلاء أو لا يعيد تقولوا يعيد الطلاء لا إذا كان بالوقت بل إذا كان بحث الوقت خلّة لأن هذا جاذب بالحال والمجاهد بالحكم يعني جاذب بالحال يعني يعني هو يعرف أن أكل لحم جذور هذا طبعا على قول من يقول بأن نحن جذور ينقض ودور فهذا رجل يعلم أن نحن جذور ينقض وضو. بس بس لا يعلم حال اللي هو لحن جذور ولا غير جذور يبقى هو ليس جاهلا بالحكم بل جاهل بالإيه جاهل بالحال فقال الشيخ هذا يقضي لكن ليس آثما هذا يقضي لكن ليس آثما يقضي ترك واجبا وهو نعم إنما الجاهل بالحكم اللي ما يعرف الملح نحن جذور هذا يبطل الوضوء وعليه أن هذا فهذا له حكم الأرض ثم علم بعد ذات أنه رسول الجرور نفسه تعالى لكنه من لو يعني التمثيل بمثلة لحم الجذور أو المسائل المختلفة أموما نقيده بنقول إذا كان الإنسان على هذا المسل لكن هذا من أصلا لا ارى أن لحم الجذور ينقض الوضوء فهذا بقى ولا ما ولا كذا لا يلزم. وهو قول الجمهور، وإن كان قول أحمق المطل، تعرف المسألة؟ أرجح، لكن على قول من يقول بأن لحم الجذور ينقض لا لكن كنت انا أرى أن لحم الجذور ينقض الوضوء فحصل هذا هو ذا محل نعم لكن الفضل المظهره المتضريس هو مثلا النهارده في فاس قبلها صف 174 و فصل اخر ايوه هذه المحرم لا شك ان الانسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من احكامه مهما كان هذا الشيء المحرم اما الجهل بالواتس اب سنقوم طبعا هذا مقيد بما لم يكن معلوما من دون الضروره ويعيش بلاد المسلمين الجهل المحرم. لا شك ان الانسان لا يؤاخذ به ولا يترتب عليه شيء من احكامه مهما كان هذا الشيء المحرم هذا اذا كان غير معلوم من الدين بالضروره وهو يعيش في بلاد المسلمين اما ما كان مشهور عندنا في بلاد المسلمين زي الزنا فهو حرام أعرف أن الزنا حرام فلو ان ادعى الجهل وهو يعيش في بلاد المسلمين هذا لا تقبل دعوى هذا مفرط هذا مفرد. هذا بنسبه الجهل بالحكم اما الجهل بالاثر المترتب على الحكم وهو مثلا الحد فان هذا لا يعذر في جهله بالأصل طالما لو يعلم من الحكم أنه حرام، فلو يجهل حكم الزنا فهو معذور إذا كان يعيش بلاد غير مسلمين في بلاد المسلمين هذا لا يعذر فبيجهل بالحد حد الزنا لا يعلم ولا يدري أن الرجل إذا زنى وكلم تزوجا انه يرجل حتى الموت فهذا لا يعبر لانه تخطى حدود الله سبحانه وتعالى هذا بالنسبه للمحرك ان هذا لا يؤثر بعد قول الفضاء فيه فإن كان منه قدير فإنه لا يمكن أن يتساهد أن يتساهد معه <مع> وإن لم يحصل منه قدير فان كان جاهلاً بالأذن يُعظر به ويُفر عنه القضاء والذي في هذا حجر <مع> منها حديث المسيء في صلاةه <مع> ومنها حديث المستحاضة التي كانت مستحاضة حيثة كثيرة فانعه حتى فاتسألت النبي صلى الله عليه وسلم الفكوار لأننا على في إجلسي قل رميسانة الحيضة وأن يأمونها بطرار لأن الأزباد يعني هذا هذا سبيت حيض ولهذا قال إجلسي حيضة شديدة كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالطرار ومنها حديث أجل قبار في تطلق بعض الثروات إلى غير الخدمه لا يكي الله لما يجعله بالنفس والنوع على الأرض والأصله على السلة وبطارنا كان على المنسان نعم هذا بالنسبة لعضل الجهر إلى الجهر من العوارض التي لا يعني رضي بها المنسان والنسيان الشيخ في هذا لكن ومبحث من أهم المباحث من أهم المباحث في هي... هذا نعم عقد وزنا؟ لا يسمى زنا، يعني زنا بامرأة اخرى ولا دائرة العلماء اشترطوا في الاشصال الدخول وليس مجرد العقد فالحسان الذي يكون به الرجل محسنا وينتقل حده من الجلد إلى الرجم أن يكون بنا بالمرأة فيه به إنما إذا كان عاقب فقط فلا يحصل هذا فهي نقص